كل المقلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أني بأس شديد تقاتلونهم أو مسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أبيما ليس على الأعناح رجل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 السكينة عليهم فأنزل السكينة عليهم وأخابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغالم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكث أيديا تكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقما فأخرى لم تقدروا عليها قد رحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفرون ولوا الأدبار هم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد لسنا إلا تبينا.